من الله رحمن رحيم. سيبعثهم الله ثم إليه يراجعون وقال وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على năng gì ولكن thôngò لا kinh <تصفيق> وما من لا فروقنا في الكتاب من شيء لا فروقنا في الكتاب من شيء وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجنى حيه إلا أمم أم لا <تصفيق> فرّقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يخشون. والذين na بآياتنا صم bi في الظلمات أرأيتكم إن أتاكم ان غضب الله أو أتتكم ساقه القيا الله اذا ساونا ان كنت قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم جلبا laibiya a bak so na ta wala kaat Thank you. فإذا هم مبنزون <تصفيق> kot na وعدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سماكم وأبصاركم وختم قلوبكم على قلوبكم يأتيكم به هم كيف نصرق الآيات ثم هم فلاكم مذاب الله بغتة أو جذرة هل إلا القوم الظالمون <تصفيق> وَمَا نُرْسِلُ إِلَّا فلا تتف وَإِلَيْهِ <تصفيق> قُلْ الَّذِي اسْتَوَى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ <تصفيق> show ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وكذلك فتننا فاللهن ببعض ليقولوا ليقول أليس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله بأعلم بالشاترين أليس الله بأعلم ليقولوا لي هؤلاء نائماً الله عليهم من بَيْنِنَا <تصفيق> <تصفيق> أليس الله بأعلى ما بالشاكرين؟ تا يا ربكم ما قل إني نهيت أن أعبد الذين تغرون من دون الله قل لا أتبع ضللت أنا قُلْ إذا وما أَهْوَاءَهُم من يَهْدِي كذبتم به ما يدي ما تستعجلوا نبي إن الحكم إلا لله خير باذن الله نور